فَصَبِّرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى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 رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي إن بينة ما في الصحف الأولى ولو أن ناهون بعذاب من طبر لقول ربنا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنستبع اياتك من قبل ان نذل ونذل قل كل تَرَبصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى